في ظل الظروف اللجوان عدم الدخل الفردي للمواطن لجاء بعض سائغي السيارات إلى أسلوب الأجر لكسب عيشهم بيد أن عدم التنظيم المحكم لمسألة سيارات الأجر وعدم وجود قوانين واضحة وصارمة تحكم سلوك وتصرفات منتهني هذه المهنة لجاء بعضهم إلى تطبيق تسعيرات لا تتماشى ودخل المواطن ماذا يحدث ذلك؟ اللي قد يخفض وسعر اللي الدولة مهم أنا المواطن احنا ما نقدروا نخصوا عليه علاه احنا الجيجه من ذا المواطن وهذا وهذا معدلينه ياك نحلوا مشاكل المواطنين تجي الدولة وتسعر لنا غازوا وتبيعوا لنا بطريقه صالحه وتنظموا امورنا وتشوفوا كان احنا اللي نخصوا على الناس قاعده عليها به قصوار ما هو الثابت قصوار يطلع ويقل ين يثبتوا لنا قصوار معين يثبتوا البساجه ثمن معين وشي ذا وهذا عود مراقب عود مراقبه باش الناس كاع هنا البساجه الناس تمشي يعطوا مول ويطمع 400 صاحب تيندو اسمع البصاجة اللي جعلها دعوان غالية وكل شي غالي الزيت غالي والمحروقات غالية أي, اي شي لا يتمدل ويدك اي ولا من يعود اللي خالق شي لا يهون مسائل الثاني في يهوان قزوار ويهوان المحروقات ويهوان مسائل كاملات اللي تحرك بهم البصاجة البصاجة اللي تكاطر غياب عامل التنظيم والسيطر على الأسعار حال دون تمكن سيارة الأجرة من لعب دورها بها في تسهيل من معاناة المواطن في مجال النقل رغم أن الدولة توفر النقل العمومي إلى كل الولايات مثل ما يوضح الأمين العام لوزارة النقل سلامة يوسف قطوة النقل خالد كل ولاية وذكر منها كار ويجد شيء الحاضر ولاية كاملة سواء ولاية داخله. خارجي كارين بحدي بكرا من فن في عجار بن عرب العون وبالنسبة الولايات أوترد نفس الشي يجي من الولايات بكري وارجع على عجار بن عرب وولايات ماروود كانت البخرة وولايات مشدور وولايات حلو مشكلتها فهذا اللي وقت البال هؤلاء يعمل يحوض يجبها حاظرت بكرا منه هذا عنده مساعدة المواطنين إلا أن المواطن يظل يشتكي من عدم وجود آليات عمومية كافية لسد حاجياته فمن المسؤول عن تنظيم هذا المجال؟ أهو الدولة أم المواطن؟ اللي قد يخفض ويسعر لله الدولة ما هو محنا المواطن نحن ما نقدر رخصه عليها نحن الجزء من ده المواطن وهذا معدلينه يأكل خلوا مشاكل المواطنين تجد في الدولة وتسعر منها جزواء وتبيعونا بطريقة صالحة تنظموا مرنوت شوكان احنا للرقص على المواطن ولا ابدا عمل تعود تمرق من نتيجه وتمرق المواطن المواطنين كانوا راهو ما عندهم باش كرط فصل والمواطنين كانوا ما عندهم باش يشرو قضاء والموافق خارجات العائلات اللي ما عندها لام اللي عائلات ما عندها راجل قاعد يجيب لها البريك مقيس من شويه من الكباش يرتفع عليهم يا ويلا ويبقى للمواطن الاختيار بين النقل العمومي الذي لا يلبي رغبة المواطن في الوصول إلى المكان الذي يرغب فيه وصيارة الأجرة التي تثق الكاهنه بأعباء لا طاقة له بها